ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَانِ مَالِبِثُ فِئَةً أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَدَتْ عَلَى قَوْمِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ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 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِوَصِيدٍ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ يَتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثَ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طعاما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 وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِۦ مَا لَغُم مِن دُِهِ مِولِّ من وَلَا يُشْرِكُ فيِي حُكمِه أَ أحدَدَاب وَطْلُ مَا أُحياء لَكَ مِنْ كتاب رَبِّكَ لا مُبَدّ لِكَلِماتاتِي وَلَ تَجدَ مِنْ طُونهمُلتحد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 اولائك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب يلبسون ثياباً يلبسون ثياباً خضرا منسدسو واستبرق مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَحَضَرْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا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 قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اعدت الى ربي لاجلا خيرا منها من قلبا قال له صاحبه وهو يحاورك فاترتب الذي خلقك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 إن تراني أنا أقل منك ما لون وولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أَوْ نُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بربي أحداً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 ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذي المضلل لعبدا ويوم يقولون ادعوا شركاء الذين نزعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم مو بطا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 فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جعوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أأَرَعيتَ إِذْ أَوإن إِلَ الصَّخْرَةِ فَإِن نَسيتُ لِحود وَمَا أَ سَانِيهُ إِلَّ الشَّيطانُوا أنْ أأَذْكُرَه وَاتَّخَذَ سَبلَهُ فِيبَحْرِ عجَباب قال ذَِكَ مَا كُ نَبَ فَعتَدَّ على آثَِجِمَا قَصصَ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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَقْلَى الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خبرا ثم أتبع سببا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 فَمَسْفَرٌ أَيَظْهَرُهُ وَمَسْتَقَرٌ لَهُ نَقَبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُم يَمَائِذِ يَموجُ فيِي بَعْض وَنُفِيخَف في الصّورِ فَجمَعناهُم جَمَّ وَعرَدْنا جَهَّمَ يَمَئِذِ لِن كَافِرينَ عرب الذيذنَ كَانَت أَعْيُنُهُم فيِي غِطَا إَِّا عِن ذِكر وَكَانوا لَا يَسْتَطعونَ سَمَّ